1. Aعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3. يسألونك عن الأنفال 4. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيلكم 6. وأطيعوا الله ورسوله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 124. فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 125. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينعظون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 1. ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون 2. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 3. وما جعله الله إلا بشرى فبه يقولوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم نعاس امره منه وينزل عليكم من هيِ رَكُم بِه وَيُهِبَ كمْ برجِزَ الشَّقون وَلَبّطَان قُ بِكمْ وَيوسَبّتَ به الأقد إذ يوح رَبّكَ إلىىمَلَ إكَتِ أَنّ مَاكُم فَتَبّ الذيينَ آممَنوا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 الله šedeed العقاب 1. فذوقوه 2. وأن للكافرين 3. يا أيها الذين آمنوا 5. إذا لقيتم الذين كفروا 6. زحفا فلا تولوهم 7. 11. ومن يولهم يومئذ دبرا 12. إلا متحدفا لقتال 13. أو متحيزا إلى فئة 14. فقد باء بغضب من الله 15. ومأواه جهنم 16. وبئس 11. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 12. وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 13. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 14. إن الله سميع 1. ذلكم وأمن الله موهن كيد الكافرين 2. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 3. وإن تنتهوا فهو خير لكم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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُطْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ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 8. واتقوا فتنة لا تسيبن الذين ظلموا منكم خاصة 9. واعلموا أن الله شديد العقاب 10. واذكروا إذ أنتم قليل تضعَفون في الأ تَ خافuna أي يteَ خقفَك س فَأَك فأَ ku وَأَdeك بصري وَzaقَ منقّبةلَعَُ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم والله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَهُوا لِيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُدُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 121. وإذا تتلى عليهم آياتنا قَدْ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 122. وإذ قالوا 119. كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 110. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 17. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كاموا أولياءه إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 7. الله الخبيث من الطيب 8. ويجعل الخبيث بعضه على بعض 9. فيركمه جميعا 10. فيجعله في جهنم 11. أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ 12. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ 13. واعلموا أنما غنمتم من شيء لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ على عبدنا يوم الفلقان يوم التقلجمع والله على كل شيء قديد انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَافْتَلَفْتُمْ فِي مِيْعَادٍ وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ يَقْضِي أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ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 الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا الرَّسُولَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن الله مع 129. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا دَرَأَتْ فِئَتَانِ مَكْصَ عَلَى عَتِبِهِمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ يرون انني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها الاؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان ان الله عز وجل حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قََّمَت أَدكُمْ وَأَنَّ اللهَّ لَْسَ بِضََّ مِ العابِ كَدَأ بِآالِ فِعَوونَ والَّذينَ مِم قَِهِمْ كَفَروا بِآيَةِ الَّهِ فَأَقَدَهُ اللَُّ بِذُنوا بِهِم إِ اللهَّه قَوْم 118. شديد العقاب 119. ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 119. كفروا فهم لا يؤمنون 110. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون 111. عهدهم وَهُمْ كل مرة وهم لا يتقون 112. فإما تثقفنهم في الحرب مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنْ مَا تَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَقِّ فَشَرِّذْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وَلَا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَكُنْتُمْ وَآخَرِينَ مِن دونهم لا لَا تَعْلَمُونَ هُمَّا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ على الله إنه هو 114. وأن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 115. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا 17. ويحرّض المؤمنين على القتال 18. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 19. وإن يكن منكم مئة يغلبوا من الذين كفروا بأن وهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 1000 يغلب 2000 باذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي ان يكون له اسرا حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله معزز حكيم 119. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 110. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ من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 فسِهِمْ فِي سَب اللههِ والَّجُنَ آوَو وَنَصَُ والَّذينَ آوَ وَنَصَنْزُ لائِكَ بَعْدُهُم أَْلاءُ بَع وََّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجوا مَا لَكُمْ مِ وَلَا يَتِه مِن, من شَيْئ حتىَ يُهاجِر وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النُّصُّ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ